أشكتني. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فما قال أن تنضم إلى طوافر العائدين طوافر العائدين تنور حياتك بالهدى عصر الطريق والتائبين وأمر قؤادك بالتطاق Abdana, Abdana, tørkana, tørkana, abayana, abayana. Og der var jeg كم اللاذ بغلا وادي واحمل بصدرك مصحفان يشرح قليل المسلمين احب اليه شجع المتفقه حياتك بالمجاد والسير يا ابن ادم لو اتيتني بقراب ما في راح قلعه